قريح القلب, قريح القلب قريح القلب قريح القلب قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب طريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب فضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكرابين وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكرابين قليح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب فضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي واستر قل لي عثرتي واستر يوبي يريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب تضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أر في الخلائق من مجيبي فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أر في الخلائق من مجيبي طريح القلب من وجع الذنوب تحيل الجسم يشهق بالنحيب قضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب وأنت تجيب من يدعوك ربي Estak fit عبدك يا حبيبي وانت تجيب من يدعوك ربي وتكشف får عبدك يا حبيبي dig, القلب من وجع الذنوب من وجع <تصفيق> حبيبي اضطرب بجسمه سار الليل صار الجسم منه كالقضيب ودائب اطن ولديك طب ومن مثل طبك يا طبيبي ومن لي مثل طبك يا طبيبي طريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيم فضر بجسمه سهر صار الجسم منه كالقضيب قريح القلب قريح القلب قريح القلب